عندما تتامل في كلام العلماء تجد أنهم لا يقدرون كل اجتهاد لا يقدرون كل دعوى اجتهاد ولو كانت اجتهاد وعذرا لاذيرا كثير من اهل الباطله لانهم يعتقدون انهم مجتهدون من الاشاعره من المعتزله من الخوارج من القدميه كل كل يعتقد أنه مجتهد بل ابعد من هذا يقولوا كل مجتهد مصير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 ليس كل اجتهاد صاحبه معذور قال المسينا نعم قد يكون متأولا انتبه قد يكون متأولا في هذا الشرق فيغفر له اجتهد متأول فيغفر له لأجهي تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخصر فهم؟ إذا كان مجتهدا ما هذا الذي يعفى فيه عن المخصر إذا ليس كل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 ثم يأتي ويقول أنا مجساين أدور بين الأجل والأجرين لا أنت مبطئ أنت مبطئ هذا إذا صح أن تكون من أهلي أليج